What events Oh. إذا حضر أحدكم الموت حينا وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض صابتكم مصيبة الموت تحبسوا إن لا يوصي مني من يمتم لمنش ثاني بيثامنا ولو كان ذا كربا ولا نكتم شذا تحط وقع علي تَأَيَّمَنَّا إِنَّا إِذَا تَكُنْ لَا سَمْعُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمًا فَاسِقِينَ